ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقسَت قلوبهم وكثير منهم فاسقون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 124. اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفر ثم يكون حطاما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 لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ لَقَد أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ الكتاب مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِصْتَ فيه الْحَدِيدَ فِيهِ بَسُو شَدِيدٌ وليعلم الله وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن ينصره ورسله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 ويفضل لكم والله غفور رحيم لَأَنَّهُ يَعْلَمُ أَهْلَ الْكِتَابِ أَلَّا يَنْقُدُرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُعْطِيهِمْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ